الله صلى الله وسلم وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثاره بلا يوم الدين أما بعد إخوة الكرام إذا المتدبر في حديث غبيعة رضي الله عنه لا يتجلى له علوم الهمة في طاعة الله عز وجل وعبادته إن العبد لن يستطيع أن يصل إلى مطلوبه أي كان المطلوب سواء كان هذا المطلوب لأمور الدنيا أو للآخرة لن يستطيع العبد أن يصل إلى مطلوبه إلا بالهمه يعني الهمة الهمة أمر قلبي يخرج على الجوال دافع توافع نفسي فان لم يكن للعرب دواهمه في طلبه فإنه لن يصل يعني ممكن يضل يلعب او نايم ثم يريد ان يصل الى شيء لا لا كنت ان يتحرك ولذا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ان العبد لن يصل إلى الله عز وجل. أو إن السالك، السالك ذنب يسلك طريق. كلنا نسلك طريقا إلى مين إلى الله. صح؟ إلى الله. إن السالك لن يصل إلى مطلوبه يعني إلى الله عز وجل. يا الجنه لازم يكون عندك واحد همه صح طيب واحد يقول والله انا احب الله عز وجل وليش اجتهد ليش احضر الطعام ليش اقوم بالليل ليش اصوم الهم؟ هل تحمل أنت هم في هم تحمل في قلبك ولا قلب فائد؟ ولا جلس على هوا تكون لك واحد مطمئ كلا وعشر وشيك ويوهل Even الهمه تعتجل ايه الى الهم فاذا حملت الهم في قلبك جاءت الهمه امر اخر لا بد حتى يتعلق القلب بالله عز وجل من امرين خلينا امرين تخليه ثم تحليه يعني ايه التخليه لو كنت عندك كوب مليء بماء استراك او ماء متغير ينفع تخص في ماء نظيف وماذا محتاج ايه تغطي الماء وتغسل الكوب كويس ما تخطف ايه الماء الزلال العزل يبقى لو كنت من تخليه التخلية ها ثم لا بد من إزالة الذنوب ثم بعد ذلك التحلي بالأعمال الصالحة وحذور الله أنا خلف قد في الإمام في رمضان والشياطين والشيطان من الشهج على الأرض هو بلده صلى الله عليه وسلم ونا ان العبد يتوضا في بيته هذا افضل يعني ثم بعد ذلك يأتي إلى المسجد في سكينة ثم يصلي ركعتين ثم يدعو بين الأذان واللقان كل ذا ليه؟ دي مقدمات مقدمات لفصل القلب عن الدنيا ما هو فوضت وضوءا لم يصب بسرعه كده وطلعت تجري صب وطلطه خلف الاهناب وانت لسه بتفكر في الورشه وفي الصفه وفي العالم وفي الكلام دهو لسه تقالي ايه او بتفكر لسه في البيت وفي الاهل وفي المال. استغفار قلت استغفار دارك الدهال ليكون شكله حسن نفس الكلام بالضبط في القلب يا اخوه انه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يران على قلبي يعني أحياناً القلب بيمتلك بران اللي هو الصدق القلب بيصدق اه بيصطل. إما اما صدق طيب كيف تزيل الصدق بالاستغفار وفكر الله اه الذين آمنوا وططمئن قلوبهم به، I hope more قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم I... I اللي فيها. فلما فتحت سبحان الله. ظهر ما ظهر. وما نحن محتاجين ده نحن فيها دي. ان نعيد الامر الى النصار. وان نرجع الى رب العالمين بفرصة اياها. فرصة, فرصة لتعود اولا. احد فينا. يستطيع ان يجزي انه سيعيش الى العام القادم. صح? ممكن تخوش النازل ولا صحيح قوي قرب الله عز وجل نفسك فلا بد للعبد ان يكون دائما مستعد التانية اقصد الاولى اللي هي ايه? الاخرة. مش مطبولة. انت ضنك في كنة? حد كنة وقفلوا في كنة? لا والله. لكن لا نحصل الظنة برب العالم. بس. بتحصل الظنة بس. يقول لكم الله بتحصل الظنة في الله. طب ما يقول لك لا القلب نظيف لو كان الطلب نظيفا لقديت هو. الايمان عباره عن إيمان. ما هو الإيمان؟ ما وضع في القلب وصدقه ايه العمل, العمل. ينفع واحد يقول في ما يعيش العمل الصالحات يقول لك انا مؤمن حقيقه ده لقب متعارض بالله كذاب كذاب لان العمل دليل على الايمان الذين امنوا وعملوا الصالحات ما زعل جيلا يصدف. اذا لا بد من همة يا الاخوة في الاعمال الصالحات. مقدما ذكر استغفار. لنبعك فكرة. استغفار. الاستغفار ده يجل القلب ويخليه. اول آي هو انت تعجز عن ان تستغفر الله عز وجل. انت تعجز ان تستغفل يبقى استغفار وأكثر من الاستغفار اسمع الحيث زينا عشان لا كده حيث عشان قويه اتوا عارفين أن الكبار تعلمون أن الكبار لا تزول إلا بتوبة الأعمال اللي هي الزنب العظيم كانت بالله وعطوق الوالدين والسحر إلى آخره الاعمال الصريحات ما نزيدش الكبار لكن تزيد الصغائر كما في قول تعالى ان الحسنات مثل ايه? لسيات الصغيرة. لكن الكبيرة تحتاج الى توبه كما قال صلى الله عليه وسلم الجمعة الى الجمعة. ورمضان الى رمضان. في اخر الحديث والصلاة يكفر الكبائر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم احفظوه من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب على انه يكفر الكبائر تي من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت كنوبه ولو كان فارا من الزحف. ادعيس واحد بس بفضل الاستغفار. خلاصه الامر قال رسول الله صلى الله imagino que está mi reino menos uno y dos ¿cierto? بالسوء. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب شيطانا وغلب نفسه بالطاعات والعبادات حتى لا تظهر إلا بالخير. كل ما يمسر كل ما يقفل. داع النفس. اللي هو داع النفس السيء يعني. ويقوي داع النفس الذي يقربه إلى الله عز وجل. أعني على نفسك بكفرة السجود نصيحة. اكثر من السجود السجود لا مقصود نقصد السجود الصلاة ووضع الجبهة بين يد الله الصلاة أكثر من التدفل ووضع الجبهة بين يد الله لأن العبد إذا وضع جبهته لله عز وجل كان في وضع ذل وانكسار وكلما انكسر العبد لله وذل كلما رفعه الله عز وجل أسلم الله أن يتقبل منا ومن موصليه العمل وأن يعيننا على دينه وشوفه وحسن عبادته. أقول له بهذا